إنه لا يذل مواليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليه فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائم الدنيا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 واجعل الجنة يدارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا ورحيمهما نسألك اللهم أنت أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود أركع السجود إنك رحيم ودود يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم وانصر الإسلام واهله في في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفق ولا تامر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا بذرارا يا رب العالمين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا اللهم لا تؤاخذنا ابي ما فعل السفهاء منا يا اللهم انا نعوذ بك من كراك الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. عندنا. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يقرا قرانك فيرقى اللهم واجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى فزج في قفاه إلى النار يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبكمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين